فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَبَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَاجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعمدون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالسل دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهارا ثَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً نَهَارًا مُّبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا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 وَمَا كُنَّ مُعذِبِينَ حَتَّى نَجَاتَ رَسُولَهُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهلِكَ قَرْيَةً أَنَّرْنَا مُتَرَكِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا لَعَتَدِ مِيَّارَهَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مبحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء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 وَبِضْلُهُما جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبْ بِرَحْمَةِ هُما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا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 رحمة من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان ممن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش ثبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ دَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيِّ يَفْقَهُهُ وَفِي وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَىٰ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدناك للذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو كل يكون قريبا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ خَضَّ بعض الْمَاءَ بَعْضًا نَبِيًّا عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاعُوَذَ زَبُورًا قُلِ دَعُوا الَّذِينَ دَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أعذابا شديدا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 وَالسَّفْزِ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلِهِ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلَّا غُرُوراً إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَّبُّكُمُ الَّذِي يُجْدِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ تَدْعُونَ وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصف بكم جانب البل أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يدكم فيه ساره أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به فديعا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 فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي نَADHِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَسَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 سُنَّ فَمَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 فَقُرُوا بِأَدْخِلِي مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلِي مِنْ لَدُنكَ الطَّالِنَ نَصِيرًا وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ختارا وإذا أنعمنا الشر كان يؤثى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا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 قل كفّ اللّه شهيدا بيني وبينكم إنّه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهذّ اللّه فَهُوَ الْمُهتَدِّ وَمَن يُضِلَّ فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياء مِن دُونِ ونحسرهم يوم القيامة على وجوههم عميان وبكمهم وصمم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وكل ما قبت زدناهم تعيرا ذلك جزاء فَلَوْا بَيْنَهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبَعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ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 ربي إذا لأمتكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل البني إسرائيل إذ جاءهم فقال له في العون إني لا يا موسى مسحورا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِيٍّ وَنَزَلَهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا